وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْ تَعَالَوْ يَسْتَوْفِرَ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوْ وَرَأَوْا سَهْمٌ وَرَأَيْتَهُمْ يَصْدُونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ سَوَاء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 السموات والأرض ولكن المنافقين ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لا إر وجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأدل وللله العزة ولرسوله ولالمؤمنين وللله العزة ولرسوله ولالمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون لا تُلِهِكُم أموالُكُم وَلَا أُولَادُكُم عَلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَاآئكَ هُمُ الْخَاطِرُونَ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِن قَبْلِ أَيِّ يَأْتِي أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ, فيقول رَبِّ أخرتني إلى أجل قريب، إلى أجل قريب، فأصدق وأكن من الصالحين. ولا يؤخر الله نفسه إذا جاء أجلها، ولا يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. والله خبير بما تعملون.